لَقَطَعْنَا هُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَسَدَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظََّلناَا عَلَيْهِمُ الْ الغمامَ وَأَن زَلنَا عَلَيهِمُ الْمََّ وَسلْوى كلُلُ مِطِّباتَاتِ مَا غزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمونَا وَلَكِ كَانوا أَ فُسَهُم وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّ الذي نَظَلَمُ مِنْهُم قَوْلَ غيْرَ الذي قِيلَ لَم فَأررسَلْناَا عَلَيْهِمُ رِجَزَم مِنَ السَّم إبِماَا كانَوا يَظْلمون وَسأَلْهُمُ عَ القُريَةِ ال التي كَانَت حَاضِرَةَ البَحْرِ إذ يعْدُونَ فِي السَّبَةِ إذتاتِيهِمُحيَيتَانُهُم يَوْمَ سَبَتِهِمُ شُرَّعَى إاتَّاتِهِ محيتَانهُم يَوْمَ سَبَتِهِمُ شُررَّعَ وَيَوْمَ لاَا يَسْبتُونَ ل لا تَاتِيهِم كَذَلِكَ نَبَلُهُم بِمَا كانَوا يَفْسُقُون